في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر فكيف تنكر أم من ثقلك احتمالات وقد تمرقت في أحشائها شهرا وعالجت بك أوجها عن نفاس وكم صرت لما ولدت مولود هذا كراه وعالجت بك وجعل نفاس وكم صرت لما ولدت مولود هذا كراه وألضعت كإله حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدرر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 عليك يا ابن أخي قد أفنت العمراء فكيف تنكر أم من ثقلك احتملات وقد تمرقت في أحشائها شهرا فلا تفضل عليها زوجة أبدا ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا